إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها ولا وما تحمل من عنفا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضلانهم ما كانوا يدعون من دون الله وظنوا ما لهم من محيص وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَضَلُّوا وَظَنُّوا وَضَلُّوا أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مُقْتَضٍ وَضَلّ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا السَّهْوُ الشَّرُّ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرطاء مسته ليقولن, ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما أملوا ولنذيقنهم من عذاب غليط وَإِذَا أَمِنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أَضَلَّ ضَنَانًا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ ضِيقْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ فِي شِقَاقٍ مَنْ أَظْلَمُ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حاميم أنسين طاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لهو ما في السماوات وما في الارض وهو الالي العظيم وهو الالي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ هَدِيئَةٌ في الْجَنَّةِ وَهَدِيئَةٌ فِي السَّعِيرِ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء برحبته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله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 آمين شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك والذي اوحينا اليك وما وصى به ابراهيم وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبراء للمشركين ما تدعوهم إليه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 فَلِذلِكَ فَدْ وَاسق كمَا أمِرْتَ وَلا تَتَّب أَهُواءهُم وَقُلْ آمتُ بِمَا أنزَل الله مِن كتاب وَمِرْتُ لِعادِ بَينكم الله رّناَا وَرببّكُم لن أَمالُناَا وَلَكممْ أعمالُكمُم لا حُجتَ بَناَا وَبينَك الله يَجمعمَعُ بَننا وَلَيهِ المَصيد والَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِظَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعلَّ الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي الأزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة فصل لقضي بينهم وإن الظالمين لفي ضلال بعيد وإن الظالمين لهم أذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا أمنوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وأمنوا الصالحات قل لا أسلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور الله أكبر الله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 ام يقولون افترى على الله ام يقولون افترى الله كذبا فايش الا الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق ويحق الحق بكلماته ويمحو الله الباطل ويحق الحق ولو ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه اليمم بذات الصدور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 ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بثديهما من دابة وهو على جرعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويأفو عن كذير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالألام إن يشاء يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو الله كثير الله, أكبر الله الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستهين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أَوْ يُوبِقَنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَذِبٍ وَيَأْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مِهْرٍ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ أَفَى وَأَصْلَحَ فَمَنْ أَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحق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 وَتَرَاهمْ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّل يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِدِينَ لَأَمِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ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 فَإِنْ أَرْضُوهُ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَدْقَنَّا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَبُرَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشَاءُ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 أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذو وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم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 وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنُضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنكُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نبي في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 والذي نزل من السماء ماء بقدر فعنشرنا به بلدة ميتاء كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الهلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتِهِ وَأَزْوَاجَهُ بِالْبَنِينِ وَأَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِهِ وَأَزْوَاجَهُ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَطْرَبَ بِهِ الرَّحْمَنُ مَثَلًا ظل وجهه بسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء وهو كظيم أو من ينشأ في الخلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما أبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم بِهِ مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آهالهم مهتدون وَكَذَلِكَ مَا أأَغْسَلنا مِنْ قَبدكَ فِي أأَرِيَةٍ م نَّذيدٍ إِلَّا قَا مُْرَغُوهَا إا وَجددْنَ أَبَأَنَ عَلَ أَُّتِ وَإِنَّا عَلَ آفَل وَإِنَّ عَ ثَالِهِمْ مُقْتَدون قَا أَلَ وَجتكُمْ بِأهْدَ مَِّا وَجدُمْ عَلَيْهِ آباءكُمْ قالَاوا إا بِماَا فانتقمنا منهم فانظر فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين الله أكبر. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله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 وَل إِبَرهِيم لِأَبهِ وَقَوِهِ إَِّنِي بَراءُ مَِّ تَبُدُون إِلَّا الذي فَقرَرَني فَإِهُ سَهدين وَجَعللَهَا كلَدِمَةَم باقَةً فِي عاقِبِهِ لَعََّهُم يَعدِعون ببلَلْمَتَّتُهَا أُولاءِ وَأَبَ أَهُم حتىَاجَ أَهُ الْ الحَقّ رَسُول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 جعل لم يَكفُ بِحم لِبوتهمْ سقفَ مِْ فغضتِ وَمعَج عَهَا يَظهرون وَبوتهْ أأَبوابَ وصورُورًا عليهاَا يتكئون وَزُخرفَ وَإِن كُ ذلك لَ مَتع حياتةِ الدننْيا والآخرة عِندَ ربّكَ للمتقين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 وَلَ فَعْقُ ليوْمَاءِ الظلَمتُمْ أَكُمْ فِي العذاابِ م شْتَرفُون أَفَأَنْ تَ تُسمْمِعُقُمَّ أَوْ تَهْدِعمْ يَ وَمَن كان فِي وَلَهِب مُبين فَإَِّا نَذهبَبَ النَّ بِكَ فَإَِّا مِنْهُم تَقيمون أَوْنُ لَِنَّكَ الذي وَعدَنَاهُم فَإَِّ عَلَيهِم مُقتَدِون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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَٰذِهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَا يَخُضَّنَّهُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهُ أكبر اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ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 اختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينذرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الا خلاء يومئذ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 وطافوا عليهم بانيات يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 فاح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله, الله, أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 كَشَفْنَا عَنَ الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا عَلِمَ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَا يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجعون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم يَتَّبِعُونَ وَتَرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُرْهَقُونَ كَمْ تَرَكْتُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاتِحِينَ كَذَلِكَ وَأَغْرَقْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ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 ب خلَقنهُ مَا خلقناهما إِلَّا بِالحَفِ وَلا أكثَهُ لَا يعلملَون الله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 يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَسَوْجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فإنما يسرناه برسالك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ذِكْرٌ مِّنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من وتصريف الرياح واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات, آيات لقوم يعقلون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 إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَومتَفََّون قُلَّذينَ آمنوا يَوفِون للَِّذينَ لا يَوْجُون أي مَ الله يَجذِيَ قَوْمًا بِمَا كانَوا يَكْسِبون مَنْ بِلَ خَالحَ فَلَِنفسْس وَمَنْ أَسَ فَعَلَهَا كَُّ إلَ عبِّكُم تُ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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم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 ثمُمَّ جَعلناكَ على شَرِيةٍ مِنَ الأأَممرْرِ فَاتَّبِهَا فَتَّبِهَا وَلا تَتَّبِأَهُو الذيذينَ لَا يَعلممون إِ بُم لَون عَكَ منِنَ اللهَِّ شَيْئ وَإِن اللهانِ مِينَ بَعْبُهُمْ أَْل أُ بَع واللهَّهُ هَذَا بَصَائِرٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَمْ حَذِبًا الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ أَحْيَاؤُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ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 ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم, ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذين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 فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا غيب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وما لكم, وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُم آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ